وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كتاب الله تبارك وتعالى من خلال القراءة في كتاب المهذب المنير يزاد المسير في علم التفسير ولزال الكلام موصولا بفضل الله تبارك وتعالى مع سورة آل عمران وسنستفتح اليوم إن شاء الله تعالى من الآية الثانية والخمسين ويقول الله تبارك وتعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله تقدم الاخ الشيخ أبو عبيد وفقه الله لقرأة وقرر اليوم وجزاه الله خيرا إلهي من الشطر الرجيم فلما احس عيسى منهم الكفر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 الظالمين وذلك كانت له عليك من الايات والذكر الحكيم انما مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق ومن ربك فلا تكن من الممترين فمن حاد جك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتعل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله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 جعلوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتمذ بعضنا فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجِّجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُزِيلَتِ التَّوْرَاةُ وَمَا أُزِيلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلُ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 والله ولي المؤمنين نعم حسبك جزاك الله خيرا تقبل الله منك أعوذك الله نعم قال المصنف قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال ابو منصور اللغوي يقال احسست بالشيء وحسست به احسست بالشيء وأحسست به طبعا اصل الكلمه هنا يعني معنى العلم فلما حس اي علم عيسى منهم الكفر اذا قال قوله تعالى فلما حس عيسى اي علم قال ابو منصور اللغوي يقال احسست بالشيء وحسست به قال من انصاري إلى الله قال والأنصار الأعوان وإلى بمعنى ما في قول الجماعة أي في جماعة هذا التفسير أن قوله تبارك وتعالى من انصاري إلى الله أي من انصاري مع الله ولعظنا أنه لما تكلمنا في المجلس سابقا قصته صلوات الله سلام عليه وما أتاه الله جل وعلا من الآيات الدل على نبوته ربنا قال فلما أحس عيسى منهم الكفر دائما هذه الفاء الرابطة في القصص القرآني وهذه الفاء هنا فاء تعقيب ومباشرة وضع فلما أي فحين أن لما هنا تدل على الظرف الزمان الماضي بمعنى حين حين فحين أحس عيسى منهم الكفرة أي علم منهم الكفرة قال من أمصاري إلى الله؟ قال واختلفوا في سبب استنصاره بالحواريين اختلفوا في سبب استنصاره بالحواريين يعني السبب الذي قال من أجله صلوات الله وسلامه عليه من أنصار إلى الله قال مجايد لما كفر به قومه وأرادوا قتله استنصر بالحواريين استنصر بالحواريين وهذا ذكر أيضا كما جاء في تفسير الطبري عن ابن جريج رحمه الله تعالى أنه قال فلما أدرك منهم عيسى إرادة قتله التي هي كفر فقتل الأنبياء شك كفر هنا لما أحس إعلم منهم أسباب ذلك يعني أنهم مريدون لقتله فربنا يقول فلما أحس عيسى منهم كفر يعني مجرد الإرادة أي بمواشرة الأسباب الظاهرة لأن المريد لابد أن يباشر أسبابا ولو لم يحصل المواط يعني مثلا واعد يريد أن يقتل النبي يبدأ يترصد له في الطريق ها يراقبه يريد هكذا يأتي بمعون عليه يستعين عليه وهكذا فهذه الإرادة إرادة كفر فهمت وإن لم يتحقق المراد كاملا لكن لابد للمريد من أن يباشر أسباب الإرادة دائما نقول أن الإرادة الجازمة مع وجود القدرة يقع بذلك الفعل بإذن الله تعالى فمُوجدت منهم إرادة كيف عرفنا هذه الإرادة قد قال ذي قلبياً وأرادوا قتله أيرادوا فعل القتل هذا نقول لاه لا بد أن يباشر أسباب الإرادة ما في إرادة لا يباشر صاحبها أسبابها إلا مع العجز التام عن الأسباب أما مدام الأسباب مقدورة لديه فلا بد أن يباشر شيئا من أسباب من أسبابها ولذلك يدل على هذا أي حديث كثيرة من حديث إن الأعمال بالنيات ويدل عليها أيضا حديث صريح صحيح وهو حديث أبي بكر وفي ابن الحارث كما في الصحيح. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار القاتل والمقتول قال القاتل في النار طيب فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا مريدا حريصا على قتل صاحبه. كيف في هذه الاراده بمباشره ذلك لا شك انه لما يسيفه بالسيف هذا المقتول كان حريص أيضا نفس الحرص القاتل على أن يفتك به ويقتله فباشر اسبابها ولو لم يتحقق الله المراد كاملا فكذلك كل من اراد إرادة الجزيم وباشر اسبابها فانه يعد كالفاعل هذه القاعدة لتريد مع من له إرادة وباشر أسبابها لكن لم يحصل المراد لفواته عليه مثل هذا المقتول تمام فهل, فهل يكون آذما نقول نعم يتحصل له الإثم لقول عليه الصلاة والصلاة فالقاتل والمقتول في النار قال إنه كان حريصا على قتله صاحبه ولا شك أن هؤلاء لما أرادوا قتل النبي عيسى عليه الصلاة والسلام والمكر به بالوشاية والاستعانة بالروم والأوثمين عليه باشروا الأسباب فعلم منهم عيسى ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال فلما أحس منهم عيسى فلما أحس عيسى منهم لم يقل إرادة قتله قال الكفر ليفيدنا القرآن أن إرادة الكفر قفر وضع إرادة الفعل ليس إرادة الكفر بمعنى أن ينوي الخروج من الإسلام لا إرادة أفعال الكفر يعني واحد يريد يقتل النبي ولو كان بعثه ليس الجهود ولو كان لا يشهد نبوته ولو كان ليس ليس يريد تكذيب أو نحو ذلك لا قد يفعل ذات للدنيا للشرف للحسد للمكر للمال للبغي فهو يريد ولدنيا لكن مجرد إرادة فعل الكفر واضح فهي كفر إرادة فعل الكفر كفر ولو لم يتحقق المراد كاملا هذا ممكن لا يتحقق المراد يعني شخص مثلا خرج من بيته ليطوف بقبر من القبور وبعدين فالطريق تصل عليه قلل وطرى ولدك أصابته حادثة في بيت ارجع فرجع هو لم يطف بالقبر المراد هل هو كافر كافر بمجرد وجود إرادة في القلب نعم على على فعل الكفر يكفر قد يقول قال طيب أنا لا يعرف هذه الإرادة في قلب قل لابد لابد أن يباشر أسبابها الضائرة التي من خلالها نحكم عليه شوف لابد يباشر إلا يكون عنده أجزتان واحد مقعد جالس في بيته ولا أحد يبلغه قل أنا في نفسي بينه وبين نفسه كذا. قل لك أنا أروح قبر الفلاني كذا, كذا ما أحد يوصله. هذا كفر بينه وبين الله عز وجل كفر. لكن الذي بشر أسباب الظاهرة. بشره خرج من بيتي وكذا ومشى وسافر. وبعدين في الطريق رده شيء عن عن مراده نقول هذا يكون كلفاء تماما مثل الذي مثل الذي لا طف حكمه حكمه نفس الامر ايضا فالذين ارادوا المكر بعيسى ارادوا ان يباشروا قتله اين ولو لم يتحقق لهم المراد بان أنجاه ربنا سياتي يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليه ومطهرك من الذين كفروا نعم. فربنا أنجاه جل وعلا وما قتلوا وما صلبوا فلو ولو لم يتحقق لهم المراد الذي أرادوه كاملا الا ان وجوده وحصوله بمباشره اسباب الظاهرة هذا, هذا يكون كفرا ويشبه هذا قول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يسجنوك أو, يق أو يقتلوك أو يخرجوك هذه الثلاث ارادوا سجنه أو قتله أو إخراجه النبي آجر عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذه المرادات الماكرة لا شك أن الواحد منها كفر في حق الأنبياء عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام. لكن هل تحقق لهم مرادهم في سجن أو قتل؟ لا. صرفه الله عز وجل ذا القال وينكرونا نكر الله. تمام. هذه نقطة تبيلا جيدا. إذا قولوا تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفرة. قال من أنصاري إلى الله. قال المصنف واختلفوا في سبب استنصاره بالحواريين. اختلفوا في سبب استنصاره بالحواريين. قال مجاهد لما كفر بقومه ورادوا قتلى استنصر الحواريين وقال غير لما كفروا به وأخرجوه من قريتهم استنصر بالحواريين وقيل استنصرهم لإقامة الحق وإظهار الحج قال هنا وفي معنى الحواريين ستة أقوال الحواريون عكذا بالتشديد أليا اختلفوا في سبب تسميتهم بذلك في بسبب تسبيته بذلك أصل الحواري يعني في لغة العرب يطلق على مجموعة وصاف يجمعها النصرة والخلاصة والصفاء صفاء المودة ونصرة المحبوب نعم. فهذا أصل الحواري لكن هنا قال وفي معنى الحواري ستة قال حدها أنهم الخواص الأصفية الخواص جمع خاصه الأصفية جمع صفي قال ابن عباس الحواريون اصفياء عيسى اصفياء عيسى طيب والثاني انهم البيض الثياب فانا رجعت لبيضي ثيابهم روى سعيد بن جبير عن ابن عباس انهم سموا بذلك لبياض ثيابهم والثالث انهم القصارون انهم القصار سموا بذلك لانهم كانوا يحورون يحورون الثياب اي يبيضونها قال الضحك ومقاتل الحواريون هم القصارون وقال اليزيدي ويقار للقصارين الحواريون لتبييض الثياب ومنه سمي الدقيق الحوارة والعين الحوراء أي النقية المحاجر والرابع الحواريون المجاهدون, الحواريون المجاهدون والغامس الحواريون الصيادون والسادس الحواريون الملوك حك هذه الأقوال الثلاثة ابن الأمبري. قال ابن عباس وعدد الحواريين إثنا عشر رجلا. قالوا في صنعتهم قولا يعني من الذي كانوا يصنعونه كانوا أصحاب صنعة. اختلفوا في صنعتهم. أحد أنهم كانوا يصطادون السمك كانوا صيادين. رواه رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني أنهم كانوا يغسلون الثياب. قالوا الضحاك وأبو أرطاع. أول ابن عباس أول مشهور في قصصهم يذكروا عامة القصص التوريخ أن الحواريين كانوا ماذا؟ كانوا صي لديهم تعالى نعم قال الحواريون نحن أنصار الله الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفرة قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأن مسلمون آمنا بالله وشهد يعني يخاطبون عيسى شهد لنا يوم القيامة بأن مخلصون لإيماننا منقادون لما تريد منا وهولا الموحدون هم المسلمون وإذا قال وشهد بأن مسلمون مسألة النصارى ونصرانية ذي بدعة لم تكن في زمان عيسى ولم يقل بها الحواريون حواريون كانوا يقول نحن مسلمون موحدون أما النصرانية فكما ذكرنا من قبل وسيتي معنا يا للكتاب الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. هذا خلط النصرانية بالإسلام يعني اخترعوا دينا ونسبوه لعيسى وسموه سموه أو ما يسميه التسمية التي كانت ذما أصلا في كتب يوض النصارى هي ذم لهم كان يذمهم بها الوثنيون وهي المسيحيون مثل ما يقال ماذا الوهابيون وهكذا إذا أراد واحد أن يذم أهل التوحيد أو من يدعو للتوحيد يقول لك وهابي فكان الوثنيون إذا أرادوا أن يذنوا من كان على طريقتي أو على ما علي إيسا عليه السلام قل مسيحي فكانت التسمية الذن عموما هي التسمية الشرعية نصراني نعم نصراني وتقدم معنا ذلك النصرانية بدأ إذا الحواريون قالوا وشهد بأن مسلمون يعني يشهد لهم القيامة ربنا آمنا بما أنزلت ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشهيدين. آمنا بما أنزلت ما أنزل الله في كتبه. في التوراة والإنجيل الذي أوحى الله لعيسى عليه السلام. والرسول وعيسى هنا عليه الصلاة والسلام. والتابع من الرسول. فكتبنا مع الشهيدين. قال المصنف قولوا تعالى ربنا آمنا بما أنزلت هذا قول الحواريين والذي أنزل الإنجيل والرسول وعيسى عليه السلام. وفي المرادي وفي المرادي بالشهيدين خمسة أقوى. أحدهما أنه محمد صلى الله عليه وسلم أمته، لأنهم يشهدون للرسول بالتبليغ. رواه إكرمة عن ابن عباس. هذا المراد الشهيدين، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يشهدون له أنه قد بلغ وشهد للرسل أنهم قد بلغوا. وهذا جاء عن ابن عباس وقد صح في حديث مسعود الخضر. فصيحين أن هذه الأمة شهيدة. طيب. قالوا الثاني أنهم من آمن من قبلهم من المؤمنين. رواه ابو صالح على ابن عباس والثالث أنهم الأنبياء لأن كل نبي شاهد شاهد أمته قاله عطاء والرابع أن الشاهدين الصادقون قاله مقاتل والخامس أنهم الذين شاهدوا للأنبياء بالتصديق فمعنى الآية ربنا آمنا يصدقنا واعترفنا وانقدنا واضح بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين قال الله عز وجل ومكروا ومكر الله، واضح. ومكروا ومكر الله. والله خير كني. قال قوله تعالى ومكروا. طبعا المكر هنا من الكفار هم إرادة قتل عيسى التي تقدمت معنا في قوله تبارك وتعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. إيه نعم هذا كفار بني إسرائيل أرادوا قتله. إذن مكروا ومكر الله هذه صفة لله تبارك وتعالى من جملة الأفعال أن الله تعالى يمكر بالماكرين دائما تأتي في القرآن مقابلة مثل الكيد وضع يأتي الكيد لماذا؟ لأن هذه الأفعال في بعض الناس فقط لا يفهمون وضع اللغة هذه المعاني ليست معاني مذمومة من كل وجه هذه يسموها في اللغة العربية المعاني المقابلة التي يظهر معناها بالسياق الإضافة فان جنس المكر ليس من لنفسه النفسي وانما بحسب اسبابه ومباشره هنا تتعلق صفه الذم وكذلك ايضا صفه الكيد ونحو ذلك وضع فربنا تبارك وتعالى له صفه المدح منها وهي انه يمكر بماكرين كما انه يستهزئ بالمستهزئين سبحانه وضع واذا قال جل وعلا في المنافقين الله وهو خادعهم وقال الله عز وجل ايضا إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فما الكافرين من المرؤى فهذه الصفات التي تكون يعني حسنها في المقابلة فلله منها كمال الاتصاف جل وعلا كما يليق بجلاله إذ ليس كمثل شيء واسمع الوصير أما في الصفات مذمومة لنفسها من كل وجه ما كان سواء أي سياق تأتي بها فيه هذه الصفة فهي مذمومة جنس الكذب والظلم وكذلك الخيانة ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبله فأمكن منه فأمكن منه لكن في المكر ماذا قال ويمكروا ويمكروا الله إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا لماذا لأن الخيانة مذلومة من كل وجه صيف ذم لا يرفع ذمها السيق والإضافة أما صيفة الكيد والمكر والاستهزاء وهذا النوع من الأفعال فهذا النوع بحسب سياقي والمضافلي فإذا قوبل في حق ربنا تبارك وتعالى بأنه ينكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين ونحو ذلك فيصفة كمال فعل من أفعال الله تبارك وتعالى وقد فسر مثل الخداع الذي جاء في صورة بقرة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وجاء في صورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم هذا الفسر بأنهم يقال لهم يوم القيامة رجعوا وفسر استيزاء بهم أيضا قال لو نرجعوا فلتمسوا نورها فهذا يدل على أنه معنا يعني في حق الله تبارك وتعالى على ظاهري ستجد في كتب التفسير ملأة يقول لك لا إرادة العقاب وإرادة كذا هذا كله لأنهم يرون أن هذه الصفات خالصة أن هذه الصفات خالصة للمخلوقين وذا باطل ليس صحيح يعني هذه جنس الأفعال الله يفعل ما يشاء سبحانه من أفعاله الكمال والجلال سبحانه وبحمده إذا ومكروا ومكر الله واضح ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الله خير الماكرين لأن الماكر أو الذي يمكر أو الذي يمكر بالفعل قد ينفذ مكره وقد لا ينفذ يعني مثلا بنو آدم لما يجلسون ينكرون يخطط يخطط كذا أفعل كذا وسأفعل كذا وسأفعل كذا, وسأفعل كذا قد يفشل الخطة ليس كذلك فلما تسمع قوله تعالى ويمكرون أو ومكروا اي الكفار مكروا خططوا وهيئوا وعدوا ونصبوا ومكر الله لأن الله عز وجل والعلم السابق هو على كل شيء قدير وقد قضى أمره ولا يعقبه على حكمه ولا يرد قضاءه قال الله خير الماكرين خير الماكرين هذا كمال الصفة لانه سبحانه وبحمد اقواهم مكره وهو انفذهم لما يمكر به سبحانه لأن الماكر كما قلنا أو من يمكر قد ينفذ مكره وقد لا ينفذ لكن ربنا تبارك وتعالى هي الأسباب وقد دارها بنجاحه نعم وهذا من آثار مكره بين سبحانه وتعالى لذلك هو خير الماكرين جل جلاله والله خير الماكرين قال ابن عباس ومكرهم أن اليهود أرادوا قتل عيسى عليه السلام فدخل خوخه فدخل رجل منهم فألقى عليه فالقي عليه شبه عيسى وضع قال عليه شبه ورفع عيسى إلى السماء فلما خرج إليهم ظنوه عيسى فقتلوه فضله. طبعا القصة الثابتة ابن عباس بسند صحيح كما جاءت يصير النبي حاتم غيره أن رفع عيسى عليه السلام من الخوخة كان لأحد أتباعه كان واحد وقيل كان أصغرهم سنا في المجلس والذي الذي ألقى الله عليه شبه عيسى ثم رفع الله عيسى ورآه الحواريون كيف ارتفع حواريون كان جالسين في الغرفة معه وضع فرآه الحواريون كيف أن سقف البيت انفتح وكذا ورفع الله تبارك وتعالى إليه نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام كما معنا في آية الرفع بإذن الله إذن ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله أي بعدها إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إذ قال الله يا عيسى يعني واذكر يعني طبعا هذه إذ تاتي في القرآن واذكر وإذ قال الله يعني إذ معناها أذكر هذه ظرف زمان أذكر أو حين قا وهذا نستدل به نحن على السنة طبعاً دفاعاً طلاب العلم متخصصين في أبواب الصفات والرد على الخصوم نحن نستدل به على أن الله يتكلم ما تشان لأن هذا كلام جديد لم يكن من قبل لم يكن ثم كان أوضح ها هو ما بالحديث الحادث في أفعال الله تبارك وتعالى والتجدد أن الله يفعل ما يشاء يتكلم الآن وتكلم بعد ذلك ما تشان سبحانه وبحمده ولم يزل متكلما إذا شاء طيب إذ قال الله يا عيسى هذا نداء من الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم إني متوفيك. طبعا إني هذه في الآية وأنا معنا إني متوفيك. التوفي من است نعم التوفي إني متوفيك. اشتقاقها من معنيين أو يرجع إلى معناين هي من التوفي. إما أن تكون من استيفاء العدد وضع وضع من من استيفاء العدد وإما ان تكون من من القبض من القبض من التوفي القبض يقبض يعني لكن السلف فسروها بالرفع وفسرت بالموت سنبين ما معنى الموت سنبينه طيب إني متوفيك إليه إني متوفيك إما من التوفي إما من الوفاة من التوفي وإما من من التوفي بمعنى القبض يعني قابضك بمعنى استفاعه أي مستوفيك الي اي نعم وإما ان تكون من الوفاة نعم قال مصنف وفي في هذا التوفي قولان التوفي قولان احدهما انه الرفع الى السماء طبعا القولان ليس بينهما اختلاف اني متوفيك اي رافعك قابضك الي اقبضك الي ارفعك الي فيكون معنى التوفي يعني رفع الله إذا هو حق الله رفعه كما سيتمانب بالرفع والله إليه والثاني الموت من الوفاة فيكون معنى إني متوفيك على الاستقبال لأن إني للتنفيذ يعني ما يستقبل فإن عيسى سيرفع رفع رفع وسينزل ها وإنه العلم للساء سينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان ويموت في الأرض فيكون المعنى باعتبار ما سيكون على القول الثاني يقول مصنفون فعلى القول الأول يقول أي على القول بأني اني متوفيك أي رافعك إلى السماء يكون نظم الكلام مستقيما من غير تقديم ولا تأخير ويكون معنى متوفيك قابضك من الأرض وافيا تاما من غير أن ينال منك اليهود شيئا لا يصيبونك بمكروه لأن الله عز وجل عصمه من أن يقتله الكفار لكنه أخر أجله الذي كتبه له إلى وقت يعلمه الله تبارك وتعالى فيميته حجف أنفه لا قتلا بأيديهم هذا المعنى لأن الله أنجاه سبحانه وتعالى قال قابضك من الأرض وافيا تاما من غدي أن ينالك من يهود شيئا هذا قول الحسن وابن جريش هذا قول الحسن وابن جريش وعلى القول الثاني أن يكون في الآية تقديم المتخد تقديره إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد ذلك ومتوفيك بعد بعد ذلك، فيكون هناك تقديم وتجهيز. طبعا قال سعيد بن جبير سعيد بن صيب رحمه الله في مروة بن سعد في الطبقات وغيره، قال رفع عيسى رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. وقال مقاتل رفع من بيت المقليس ليلة القدر في رمضان. وقيل عاشت أمه مريم بعد رفعه ست سنين. وجاء عند ابن عساكر في التاريخ ذكر مما ذكر القصة. أن مريم أيضا عليه الصلاة والسلام رأته لما أرفعه القول قال ويقال هذا قول الثاني ما تفقي قبل رفعه رحمه الله قوله ومطهرك من الذين كفر إني رافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي و و ورافع نعم طبعا رفع هذا من أدلة العلو رافعك إلي نعم الصعود الرفع والصعود وضع هذا يدل على أن الله في السماء قال ومتاهرك من الذين كفروا في قولان حدوم أن ورفعوا من بين أظهريهم والثاني منعهم من قتله وجاء ال الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وفي قوله وفي الذين تبعوه قولان حدوم أن والمستقيمون من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه سينزل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيلا ينزلن فيكم يعني في المسلمين من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم فسيأتي في أمّة محمد صلى الله عليه وسلم في غرزنا إذن وجعل الذين تبعوك يعني هذه الأمة فوق الذين كفروا قال أنهم مسلمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم صدقوا بنبوتي وأنه روح الله وكلمته هذا قول قتادة والربيع والثاني أنهم النصارى فوق فهم فوق اليهود واليهود مستذلون مقورون قاله ابن زيد وهذا باعتبار الفوقيه هذه فوقيه تقدير قدر من الله تعالى أنه جعل الروم واضح طبعا ينتسبون لعيسى متبعوا ليس عن الحقيقة ولكن لأن الانتساب والدعوة جعلهم فوق اليهود لأنهم صدعفوهم وأذلهم لكن القول الأول هو الاكثر أن المراد به المسلمون من هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى يجعلهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة طيب إني متوفيق نعم قال وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة قال الله عز وجل ثم الي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون قال قوله فيما كنتم فيه تختلفون يعني الدين اختلاف الدين اختلاف في أصلي وهو التوحيد والاختلاف في حال عيسى فإن اليهود يجعلونه لا يؤمنوا به ويجعلونه ابن عياذا بالله تيمونه وقل قتلناه وكذا النصارى ينصبونه ربا وإله نهذا فالله يحكم بينه والمسلمون يعتقدون أنه عبد الله ورسوله وكلمة القادة مريم ورحمة فيوم القيامة يحكم الله تعالى فيما اختلفوا فيه قال الله عز وجل فأما الذين كفروا هذا التفصيل الله وضح يعني بعد ما بين سبحانه وتعالى حكمه جل وعلا في الدار الآخرة قال فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين قوله تعالى فأما الذين كفروا قال قيلهم اليهود والنصارى نعم كلاهم كفر بعيسى عليه الصلاه والسلام وعذابهم في الدنيا بالسيف والجزية وفي الآخرة بالنار عذابهم في الدنيا بالسيف والجزية أن يستذلون وفي الآخرة بالنار قال فأما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين, آمنوا واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين قال فيوف فيوفيهم اجورهم قال قوله تعالى فيوفيهم اجورهم قرءوا الاكثرون بالنون فيوفيهم فنوفيهم الاكثرون قرءوا بالنون فنوفيهم اجورهم يعني نعطيهم وجورهم كاملة موفرة توفية يعني من التكثير والموفرة إيمان متوحد فنوفيهم أو فيوفيهم وجورهم والله لا يحب الظالمين يعني هذا وتعالى ذلك نتلوه عليك قال بعد ذلك ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك إشارة لماذا؟ لقصته عليه الصلاة والسلام إشارة هنا إلى المذكور من أمر إيسى وقصتي مع بني إسرائيل ومع مع الحواريين عليه ورحمة الله واضح هذا كله نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم نتلوه عليك نعم قال قوله تعالى ذلك نتلوه عليك يعني ما جرى من القصص ما جرى من القصص من الآيات يعني الدلالات على صحة رسالتك إذا كانت أخبار لا يعلمها أمي والذكر الحكيم قال ابن عباس هو القرآن وهذا رواه الطبري في تفسيره عن علي ابن بن أبي طالب ابن عباس قالوا الذكر الحكيم القرآن هو القرآن طيب لا نقف اليوم هنا إن شاء الله تعالى ونكمل في مجلس قادم يسر الله تبارك وتعالى عن بمني وفضله وكرم احسانه انه سميع قريب والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا